وكل مرتضى وكل شده يقضيها يا باب الحوائط هاجد يا باب يا باب الحوائط هاجد تقضيها يا باب الحوائط هاجد تقضيها جمد يا يا باب الحوائج حاجت يا باب النجات الغير ما وبيوم القيامه تصير شاهدنا يا باب النجات الغير ما عدنا وبيوم القيامه تصير شاهدنا جينا بحضرتك يا سيد ولدنا جينا وين يطلبك بحاجة ما يا باب الحوائط يا باب الحوائط يا باب الحوائط هاجد يا باب الحوائط يا باب الحوائط هاجد يا عقايل مراد <تصفيق> نعم يا أسد الحوائج واجد تقضيها يا باب الحوائج ما تخيب ظنوني ومن كثر الدمع طاحن عيوني اجيات وادري ما تخيب ظنوني ومن كثر الدمع طاحن عيوني انا خادم اليك لا يقبلوني سَتروح شعار وبقبرك كرتيها يا باب الحوائط هاجي يا باب الحوائط يا باب الحوائط هاجي يا باب الحوائط المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مكتب بني باداره نبيل البهادلي Allah al khasaki hayal qamiyya damak tiqdh حاجات al bariyya Allah al khasaki hayal qamiyya damak tiqdh حاجات al bariyya aridat sayyidi tayin alayya aridat sayyidi tayin alayya وبيت كل شعور يدم حبتك يا باب الحوائط هاجد تقضيها بيت كل شعور يدم يا باب الحوائط يا باب الحوائط هاجد يا باب الحوائط هاجد تقضيها بمت عيني يا باب الحوائط هاجد تقضيها يا الحوائط نقدها يا باب الحوائط نقدها انت اللي ندبك معايا بالنا دار انت ابوك المرتبل كرار انت اللي ندبك ما يضل معك انت ابوك المرتبل كرار يا موسى بنجعف جايك خطبا اريد اروح يم قبرك يا باب الحوائط هاجي تقضيها اريد اروح يم قبرك اسليها يا باب يا باب الحوائط هاجي تقضيها يا باب الحوائط هاجي قضيها يا باب الحوائط حاج تقضيها يا عطايل مرادنا عم يا اسد بغداد يا عطايل كل مرتاب وكل يا باب الحوائط حاج يا باب الحوائط حاج adreli bega fallaq matarite law gal faqadita wa tayih bishiddah ana adreli bega fallaq matarite law gal faqadita wa tayih bishiddah baybak lili اذا جاهل اجل والموت فيها يا باب الحوائط اذا جاهل اجل والموت اللي فيها يا باب الحوائط اجي يا باب الحوائط اجي تقضيها امنا جبار ما جبار نعم كل مرتضى وكل يا باب الحوائط <متحدث> يا, يا, يا, يا, يا باب الحوائط الكلمات لشعر الحسيني, الحسيني مصطفى العبودي, مصطفى العبودي اداء المنشد علي الأسدي